وَإِذ صََفْناَا إلَكَ نَفَرَم مِنَجِّ يَسْتَمعونَقُوهان وَإِذ صَرَفْن إلَيكَ نَفرََمَِ الج يَسْكَمِرونَ أَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا أَيُّهَا يَا قَوْمَنَا إنا سمعنا مصَدّقَ لمَا بين يَدي يهدي إلَ الحِ وَإلَ قيقم مستُتَفين أصددّقل لم بين ي لدي يهدي إلَ الحَّ وَإلَ قبٍ يا قوم انا اجيب داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجلكم من عذاب اليم يا قوم انا اجيب داعي الله وامنوا به يغفر لكم وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ دَاعِيًا اللَّهِ تَرَى تِمْعِزًا فِي الْأَرْضِ دُونِهِ أَوْلِيَا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ أولئك في ظناد الحبوبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن الذي على ان يطي الموت بل انه على كل شيء قدير على كل شيء قدير ويوم يورض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق ويوم قَدِمُوا لَنَذِ الَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا أَيُّ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ أَنَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ من الرسل وَلا تَسْتَعْجِلْ لهم أَخْبِرْ كَمَا أَضْرَبُ لَذِينَ نُصِرُوا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْهَا من كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً